السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من دين أبدأ بسم الله مستعين راض به مدبر معين الحمد لله الذي هدانا والحمد لله الذي هدانا هدان إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وعليه ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد رضه فيما قضى أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفدا عليه الصلاة والسلام اللهم لا تؤخذنا بما يقولون اللهم لا تؤخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون اللهم اجعلني وإياهم خيرا مما يطلون يقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله فلم يُصَد هذا المسكين ولم يخطف وليس في يديه شيء ذلك من فضل الله علينا وعليكم وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون خير كلام كلام ربي جل جلاله يقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها لاحظ أخي وأختي الغالية أن الله عز وجل مختار أي عضو آخر نحن غالبا حينما نتعرض لكتاب الله عز وجل نتعرض له بأعضاء كثير قد تسمع فنسمع ولسان يتحرش فيقرأ وعين تنظر وتخلب الطفحات في كتاب الله عز وجل القضية ليست قضية عين وأذن وبقر أحبة الفضلة القضية قضية أخرى تماما الموضوع موضوع هذا الذي بين بين جنبيك ماذا فعل حينما يتعرض القرآن لو كانت القضية مجرد سماع حتى تستفيد من هذا القرآن لا تورط كل أصلاً ولو كانت القضية لا بد من بقر لابد أن تنظر في الصفحات وتقرأ بنفسك لتورط كله بسيط وكله أعمى عفواً ولو كانت القضية قضية قراءة لتورط كل أبكم هذا الملتقى قام باسم رجل عليه رحمة الله سبحانه وتعالى اللهم اجمعنا به الجنة هذا الرجل الأعمى كيف رفعه الله عز وجل بهذا القرآن وكيف رفع الله ذكره؟ وقد رفع الله عز وجل قبله محمد عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك بهذا القرآن يرفع الله من يشاء اللهم رفعنا بالقرآن يا رب العالمين وإنه لذكر لك ولقومك يعني شرف لك يا محمد روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام وشرف لقومك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون لاحظ القضية قضية قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان لهم سمع لا بطر لا لسان لا لمن كان له قلب أو ألقى السمع ما تكفي أو ألقى السمع وهو شهيد حاضر بقلبه فالقلب لا أن يكون موجود لأجل هذا اختاره الله عز وجل أن يكون محق نظره سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم القضية أحبتي أكبر من أن يأتيها المسكين ويتكلم عنها القضية ليست قضية طفاء قلوب بين الناس لأننا لن نصو بين الناس حتى يتجرز هذا القلب وهذه المضغة تتجرد لله عز وجل ثم تعيش أعظم حياة في الدنيا كيف يصو قلبك قبل ما يصو مع الناس لابد أن تصدق مرحلة يصو بها مع الله عز وجل اللهم يا رب طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا اللهم سوء هذه هذه هذا الفضل لا يأسي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نتعب ونتدف ونتأ الله عز وجل. فإذا فرغت فاضئع. وين أروح؟ وإلى ربك فرغ. يرفع الله ذكرك يحط عن كوزك يشرح صدرك. تعال حبيبي الغالي أكلم وأكلم نفسي قبلها وأكلم أخت الغالية هناك. تعال وانظر كيف حياتنا عايشين نحن, نحن الآن هذا القلب الآن إذا أراد الله عز وجل به خيرا تجده يعمل قليل ويكسب كثير وإذا تولى هذا القلب الشيطان أو نفسك أو الهوى أو نفسي أو سل من غير الله عز وجل تجده يفعل كثير ويعمل كثير ويكدع كثير ولا يحصل إلا على القليل ما معنى هذا الكلام؟ تعالى حبيبي الغالي أتكلم أنا وإياك اليوم من منظوري هذا الكتاب كيف تفعل قدير وتفسر كثيرك وكيف ترى غيرك ترى المهرجانات المهرب جانات الآن والسحرة والقنوات الشعوذة والأشياء اللي كلها والسباقات والألعاب الصونية كل ترى هذه الأشياء هذه معالجة للضنك اللي جانا بعد ما عرضنا عن كتاب الله طبعاً كل هذه حين علاج نعالج فيها البنك اللي احنا عايشين فيه كل يوم طلعين لبجديده نبغى نوخذ البنك اللي جاء ومن أرضى ذكري فإن له معيشة وضنك ونحسها في القلب هذا هو مصدر السعادة ومصدر البؤس لأجل هذا الله سبحانه وتعالى أذن لمن أعطاه أن يضحك لكن لم يأذن له أن يسعد قال فَلْيَضْحَثُوا كَثِيرًا بَلْيَضْحَثُوا قَلِيلًا ضحك، فرد ينضح في السعادة لكن هناك إذا طف القلب مع رب العالمين جل جلاله فزأس بالقلية السعادة ما الذي يجعل قلبك ضيقا حرجا وما الذي يجعلنا دائما الضائق ونحش من المرتركين وأمراض نفسية ومواعيد بالثمان شهور والسنتين عشان نحصل على طيب نفسي أو نحصل على حديقه علينا أو نحصل على ساحر يكذب علينا ويأخذ أموالنا هذه كلها من وين جت؟ لابد نعرف المصدر وين بد نعرف كيف البداية أنها مع الله سبحانه وتعالى كيف نبدأ وكيف نفعل قيمة نأخذ كثير وكيف نوصل لمرحلة أن نكون صافين معنا تعالى حديث الغالي وقل لي من أعماق قلبك إذا دخلت مجلس من المجالس من أهم أحد عندك؟ هل لو تكلم أحد بكلمة تغضب رب العالمين؟ هل لك موقف يسجل عند الله عز وجل؟ أم لا عامل؟ دعني أسألك السؤال بصيرة أخرى هناك أناس إذا دخل المجلس يزان كل ما يغضب رب العالمين. ينظر الله سبحانه وتعالى المجلس قبل الدخول فلان أو فلانة ثم ينظر قبل الدخول أزاحت كل المنكرات لتغضب رب العالمين. شخص آخر إذا دخل ما يوقع شيء. فيرى الله عز وجل المجلس قبل دخوله وبعد دخوله وبعد خروجه واحد. وأناس يدخل الصنف الثالث اللهم لا تجعلنا من الثاني ولا الثالث يا رب العالمين يدخل وتزاءت معها المنكرات كان حال المجلس فيه منكرات دخلت الدارة في المنكرات دخلت الدارة الغيبة النميمة النغمات بلوتوسات التي ترسل في وجودها صارت أنت وأنا من أي نوع تقول لي اش دخل موضوع هذا في علاقة صفاء القلوب اش دخل موضوع هذا في قلبي أنا أقول لك والله من هنا تنطلق الدنيا من أهم أحد في قلبك. إذا كان أهم أحد في قلبك والله عز وجل، تجد أنك تفعل فعل قليل ثم فيتصلك أمور كثير. سأتكلم عن هذا من منظور الكتاب. وتجد أنك إذا كنت نصف زباني أو صار تتعب. ترضي فلانا ترضي فلانا ترضي فلانا وفي النهاية لا أرضوا وفي النهاية أول من يندم أنا وأنت ونقول الناس ما يستهلون والناس تغيروا والناس والناس والناس تلقى, ما تلقى حرك ومشاعر كالفة يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا ما أعظم سبحانه وما أعظم أمثاله ضرب الله مثل رجل شخص في شركاء متشاكسون ورجل شخص آخر. سلاما لرجل السؤال المطروح الاستغفر هل يستويان مثلا الإجابة ثم بعد الإجابة الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وصوت الآية هذه أنا وأنت ايش فهمنا منها مجرد أن نفهم الآية هذه خلاص تمتهي قضيتك يقول الله عز وجل تخيل إنسان شوف قلبه المبعثر وفكره المشتت فيه شركاء متشاكسون. المشكلة أن يبغى يرضي كل الناس والناس متشاكسون مستحيل. في مجلس واحد إذا أرضى فلان معناته أن خسر كل من كان ضد هذا المجلس. يقول الله ضرب الله رجل مثلا غفل فيه شركاء متشاكسون. يشتغل في شركة للأسف المدراء كلهم الظالمين ذع. هذا يقول أخذ الورقة ودها الثاني يقول أكون صلاة جل ودها تقول أخذ إجازة الرابع يقول إذا تروح وحجاز روح والله ورقة الفصل على مكتب إجازها فإذا راح مشكلة صح يفكر في الفصل وإذا ما راح راحت على إجازة مشكلة فهو مشكلة قلبه طيب الرجل الثاني ورجلا سلم لرجل آخر شيء عنده واحد جردي ما عنده مدير واحد يقول روح خذ إجازة خذ إجازة فقلبه راعي الجذم مرتاح وهو جالس مرتاح ويرايح يسوي شغلة مرتاح أما هذات يسوي شغلاته مع مدرك لأن أهم شيء عندما يرضي فلان ويرضي فلان يقول الله عزل يستوياني مثلا نفسية هذا وقلبه ذا زي قلب هذا يقول الحمد لله الأكثر وهم لا يعلمون تعال وانظر حبيبي الغالي مبادئ نأخذها اليوم في القرآن خلنا نعالج. قلنا قضية ما هي قضية؟ فما هي قضية هذه الحدث؟ يطلب الواحد يقول منا يشكو قضية في قلبه ويشكو ويقول والله إني أقوم بالصلاة وأسمع المؤذن وأسمع الإمام يقرأ آيات ذكول جباد رضيال والله العظيم ولا يحرك الأمر فيني ساكن وأخلص لي وأطلع وعادي. أسمع الآيات تتلى علي ما في أي شيء. اللهم يا رب وفقنا لخداك وجعل عملنا في رضا. يقول الله عز وجل أن القرآن أنزل لحكم من أعظم الحكم يشتغل على القلب القرآن ما يشتغل على جسمك القرآن يشتغل على قلبك قال الله عز وجل إذا ما أنزلت صورة مباشرة الأمور تغير ما أحد يقول لكم تغير من سمن منكم من تغير جسمه من لا أيكم زادته هذه إيش حفظا لا ولا طناعا ولا قراءة ولا تلاوة أيكم زادت هذه إيمانا يقول من له هذه الآية فعلت الأفاعل في قلبه ألم يأمن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله كل قضية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا سرعت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مبادئ في القرآن تشتغل كلها علاقة حتى لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله بعد كل هذه يصير القضية عنده يسول الناس تجده إذا دخل أخوان يتكلمون مع أمه وفوه بما يشاءون تجده ينطرح عند رجل أمه ويقبلها. كيف لا بد أن نعلم وسجل بعين أردت المبادئ سجلها بقلبك بسمك أول مبدأ لا بد أن نعترف ونعرف جميع جيدا أني أنا وإياك في ظل هالظروف وكل واحد يبغى مطالب ويبغى أمال عنده أول شيء أن تعرف أنا وإياك في القرآن أنك وأنا أضعف من أن نعرف ما ينفعنا أضعف من أن نعرف ما ينفعنا تريد نسان نبدأ الآن يقول الله عز وجل المال والبنون ثلاث أمور في الآية المال والبنون زينة الحياة الدنيا هذا التعليق نعم اللي يروح بساطر بعتها تبعتها نواس رايح يبغى مال واللي داخل في المساهمات جالت جاومت نعجر ساعة ومتعب نسة يبغى مال واللي يدرس لا 60 سنة ولا 70 سنة ولا 50 سنة يريد مال ولا يتأجل 60 سنة يبغى مال الله المال والبنون ما فيها شيءك الجماعة المال والبنون لكن التعليق حد هزينة لحياة الدنيا نعم قد تتمتع فيها 70 سنة إذا كان بقالك 70 سنة وقد تتمتع فيها يوم إذا بقالك يوم فعش في الأمر السابق اللي يريد الله عز وجل أن تحبوا القلوب إليه وتشوائب الأعناق إليه المال والبنون زينة لحياة الدنيا والباقيات الصالحات شوف التعليق اللي بعدها والباقيات الصالحات أضرب هنا حبيبي ما يبغوا إجمع ما يبغون لكن ضربتك العقية هنا. والباقيات الصالحات خير. يذكرنا أمورهم يقول هذا خير. سبحان الله أنا يعلم. بل هو ربه يعلم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا في صضية مجازات الله لك أصلا وخير وخيون آمان مستقبل نقرأ الآيات ثم نروح الآية اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها ثم إذا مرت عليك مرور الكرام يذكرنا الله عز وجل هذه الثلاث قضايا والثلاث أمور بالترتيب بخطف وراء إذا فات عليه كل أمور الكرام تعال خذها بخصص قد تتحرك أكثر تعال خذ القصة الأولى كلها نفس الترتيب ما الدهون الصالحات القصة الأولى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا جلس الخبر يخرقها وموسى عليه السلام ينظر هذا يخرق الألواه هؤلاء أوصلون بالمجان فخرقا قال أخرقتا ليغرق أهلها لو قلت لك اختف في قراءة لغرق أهلها وفي قراءة لتغرق أهلها في قراءة لتغرق أهلها وقراءة لغرق أهلها تعالى حبيب الغالي لو قلت لك اختف حتى نعلم خاصة اختف أي سفينة تركب فيها تقول اي سفينة إلا, إلا المخروجة صح صح عند المخروجة وتتجيب وطاك شان تبحث عن اي سفينة غير هذه صح لو ركبت في سفينة غير هذه ما فجأت لأنه ما رجع الله أنه المخروض وكأما السفينة فكانت لمساكين يعملون يبهم مال يعملون في البحر فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذوا كل شوف كلمة كل أبتح سمليون خط ومع ذلك إذا أراد الله أن يستثني نعم يستثني فقلبك اللي يتعلق بالله سبحانه وتعالى يأخذوا كل التجاية الغطمة السفر كلها ماشية وكلهم مبسوطين إلا هذا المساكين يقولوا هذا المساكين صح بيغرقون ما هم راجعين كم رجع عن سفينة؟ ما راجع اللهين هل عرص النظر عفا؟ ما ندري. نبغى شيء ونراها نعلن صح وفي النهاية تلقاها تبغى زوج وتروح ما أعطاه إليها الله عزيزي لأنه يجب آخر ثم تروح لقناوات ها؟ وتروح سوي عمل وفي النهاية يطلع خسر الدنيا والآخرة طيب ما رجع لها للسفينة المأمر الثاني وأما الغلام فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغيره لقد جئت شيئا مقرأ يقول الله عزيزي صليمان هذا ما يؤمنون قال وأما الغلام فكان أبواه إيش مؤمنين الواحد يسمع يقول كافرين ولا مجرمين لأنه كيف يقتل في يقتلهم كنا غير موافقين صح لأننا ما ندري مساكين نظن من هذا غلط غلط غلط موسى عليه السلام رأى عن هذه الأمر كلها خطأ ونحن نوافق عليه الصلاة والسلام لكن الله يريد أن يغرس في قلوبنا أمر من خلال هذا القرآن أن ليس كل ما رأيت أنه شر هو شر وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين سبحان الله أحياناً تبغي هذه العائلة فقراء وبعد ولدهم معاق صح فاسقين لا أحد فاسق لو كان فاسقين كان جعله الله عز وجل يعيش فيهما يرهقهما طغياناً ويرهقهما طغياناً وكفرة ويجعل نهارهم أسود من الليل لكن أراد الله عز وجل لهم خير قال فأردنا أن يبذلهما ربهما خير منه زكاه وأكبر رحمة فارين الخير خير جديد، وهناك الخير في خلق السفينة. تعالوا وانظروا السائر الباقية الصالحة. هذه ما له هذه بنوك. باقي الباقية الصالحة. وأما جدار، فكان يوغلاميني غرمان مليانة. ليست هذه الخفيفة. ليست هذه هي الخفيفة. لأن كل مدينة مليانة غرمان. يتيمين المدن مليانة إنسان. في المدينة وكان تحته كنز. هذه ليست خفيفة لأن ما كان هناك بنوك. كان كل أموالهم تحت الأرض. قال. وكان أبوهما شوفوا الباقيات الصالحة صالحة من اللي أراد أردنا ولا أردت أو أراد ربك ليه؟ لأنها خير عند ربك أن تقدم أعمال وكل ما أخلصت في عمل تريد إخطاءه يظهرها الله عز وجل وكل ما حرص لإبخار عمل صالح يخفيها الله سبحانه وتعالى وينفيه الخلق وهذا ربحت القرآن أبدي، فعلى ونظر لما جاء أبو طالع عن يريد أن يقطع هذه الطبقات وأنفاق وعشق لرقاب ل عفاف في قريش وأبوه يقول له على الأقل أعتق الأقوياء يمتعونك فيقول يا أبدي إنما أردت ما أردت فيتكلم كفار قريش يقول ما أعتق بلال إلا ليجعل لبلال عنده ثم يقول الله عز وجل ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا الضغاف ضغاف جرب بلال ولا توفي الله طيب تعالوا وانظر بعد ما نفهم هالقضية أول قضية نفهمها أحنا فقراء ما ندري وين الخير فيه ولا ندري وين الشر فيه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير هو خير تدفع مالك كله عشان ما يصيد ثم الله سبحانه يقول والله لو علمت مذيناتي ما لدفعت كل أموالك حين يجيك وعسى أن تحبوا شيئا وهو وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تعالوا معي النقطة الثانية اللي نبغى نفعلها أنك ضعيف إن علمت الخير أن أنت دركة أنت ضعيف ما تعرفين الخير والشر كلنا ضعفاء وضعفاء إن عرفنا الخير ندركه لو قلت لك هؤلاء أصحاب الكس في صغير سيخرجون أعطني المكان المناسب لهم إيش مواصفاته بتقول أهم شيء مكان في ذات صح أهم شيء عشان عشان فينا صار صح صح تقول عشان يغلق إذا ناموا صح احنا في جو الحيوان ما نامون يوصوها صح نغلقها فبتقول أهم شيء يقول لهم ايش باب عشان إذا ناموا شوفوا العظم مطلق والقدرة جل جلاله يقول لا ينامون في كهف ما له أبواب وينامون طول الفترة ولا حد يجيه سبحان الله شيء استطاعوا يوصلون لهم مرحلة كلها كيف استطاع اهل الكس تعرف كم موجبة يحتجون ثلاث كم موجبة كم موجبة يحتجون كم موجبة كم ضرب ثلاثة كم ثلاث ألف يعني أثنا مليون و 355 وخمسة هل لو الله عز وجل وكلهم لأنفسهم بيجيبونها؟ منو ما يجيبونها؟ يحتاجون ممرضات وممرضين يقلبونهم هالثلاثمية وتسعين سنة تسعة سنين على مداهم ساعة 24 وعشرين ساعة من وضات إذا خذوا إجازات جيبونها ثانية صح عشان يقلبونهم هذه الوجبات وهذا التقليب يحتاجون في الكهف نور صح ولا الكهف في النهار ظلام يحتاجون أشياء كثيرة فلن أحد يأمن الموسية فعلى وانظر هم سووا. سووا قليل واستفادوا كثيرا لما صفت القلوب الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل إنهم ستية آمنوا بربهم <تصفيق> هذا سفتهم عند الله أنه أهم شيء عندها الله عز وجل. ما الذي أخرجهم من قرية أصلا كلها بالدولة الله هؤلاء قومنا ما ينقصونها أموال ولا ينقصونها أزواج ما ينقصونها شيء لكن اتخذوا من دونه آلنا هذه مشكلتهم أن من نجل اسمعهم يخضبون الله عز وجل هذا يا أحبتي ما يعني أننا عند عندها ممكن أتركهم هؤلاء عندهم شرف وللأصل أننا نصلح ما في بيوتنا فهؤلاء خرجوا كلنا عشان ما يبغون الله سبحانه وتعالى يرضى يقول الله عز وجل أنهم قالوا كلمات ثم بأك عنا في قلوبهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى عظيم قالوا <تصفيق> ربنا آتنا من لدنك رحما وهيئ لنا من أمرنا وشدا لاحظ هو يعلم أن ما أفهم هو ضعيف اشهد لنا ما قال نبغى ونبغى نبغى ما يدري ما يعلم ما أمامك إلا الله عز وجل فأنت وأنا وظيفتنا الأولى, الأولى أن نفعل كل ما يرضي الله عز وجل في مجالسنا شيء عندنا الله في بيوتنا شيء عندنا الله في الشارع شيء عندنا الله قد تمشي تجد منديل طريح والله لا أنت العام النظافة ولا شيء لكن تنظر للمنديل وتعلم أن هذا يقربك فتأخذ ما في أحد تأخذه ترجو أن تصعد وستقيمة إلى الله سبحانه وتعالى واحد في الشارع مسلم تبتسم وجهه والله ليس لأجل أنك تريد من شيء لكن والله ابتسمت في وجهه أنك تريد أن هذا الابتسامة تقربك لله سبحانه وتعالى أحد من شرق الأغاني جنبك تبحث عن شريط تعطيه أو تقول لها حبيبي الغالي الله سبحانه وتعالى عطاك هل أذر حرام كثير من الناس اسمع فيها ما يرضي خلها تقربك لله سبحانه وتعالى فتجدك تقي أفضل في كلامك وجاء يذكرون الله قياما وقعودا هذه الأمور كلها تنطلق من خلب أحبك تعالى وانظر من الذي فعلها الله سبحانه وتعالى لهم لو كانوا سيطلبون كان كتبوا نبغى مصباح أو سراج السراج بيخرب عليهم كم مرة في, في, في, في 390 عشان بس كلها القضية حتى نخبر أنفسنا من خلال القرآن أن الله قادر يشغلك في أشياء كثير وقادر إذا أراد أن يحتفر عليك أشياء كثير السراج بيخرب واجبات تحتاج أن نجيبها ونتعب لأجلها ونجمع أموال ونشتغل ثم شف الله سبحانه وتعالى قال طيب مصدر النور يبغونه يبغون سراجهم أو, أو أي نور ايش يقول الله سبحانه وتعالى وتعوش مصدر النور يسخر لهم الأمور كلها في يد رب العالمين فلا تطلبها إلا من رب العالمين طريقة الطلب ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم ما قلوا أنهم قرأوا ما يوعظون به أو حفظوا ما يوعظون به مع جمال الحفظ والخراءة لا تقلوا أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الشمس يقول الله تزاور عن كهتهم من يوم تطلعوا هي انحرافات تتغير مدار الشمس عشان فتئة والله لو علم الله مني ومن صدق إخلاص ونية وعمل صالح موافق للشرع والله ما يفعل لك هذا وترى أمور ما توقع اللي يأخذ منك أربع شهور صار يأخذ معك يوم الموضوع اللي تحتاج له مقدمات تعد لها انتهى الموضوع اللي فيه شرع لك وأنت تريده يبعده الله عنك قال وترشمت إذا طلعت تذاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال وهم فجوة من ذلك من آيات الله يقول أنت سوق من يهد الله شف الإشارة لقلبه وقلبك من يهد الله فهو المُتَذِّن كذا نعاه المُتَذِّن اللهم أهدنا يا رب العالمين قال هم يُبْلَل فلن تجد له وليا مُرْسِدَ لا شمس تجيه ويتعب الوجبات ويتعب في الرزق وما يجي الراتب اللي فيه أمور أصلا بتخلص من أول أمور عنده فيها أخوات وأشياء الراتب ما بعجها مجهز ينروح ما في ضرب ثلاثة وات ولا في وقت ولا في أولاد ولا في أولاد قال الله طيب سبحانه وانظر العجب أن الله إذا أخلصت معه أسأل الله أن يرزقني وإياكم يستبلك الأمور العكس النار في برسلام قال الله عز وجل الآن أقفهم الآن خائفين منهم الآن هاربين هؤلاء قال الله عز وجل هم الآن المفروض يخافون الله عز وجل قادر ما هو بس ما يخليهم يخافون قادر يجعل اللي خافوا منهم يخافونهم معاد وصابة لكن الله قادر عليها سبحانه قال الله عزوجل وانت قرأ قرآن <تصفيق> لو اطلاع عليهم ثم يحس قلبك ما قل حسانك أو سمعت لو اطلاع عليهم لو ليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا يقول لو تشوفهم تخاف طيب هم الخافين الآن إذا أراد الله عز وجل أن يخوف منك من تخاف أو تحاضر يجعله يخاف منك يولي فرارا ويملأ رعبا طيب تعالوا وانظر لما قاموا لما قاموا قال الله عز وجل وَكَذَلِكَ بَأْثْنَاهُمْ قال قائل منهم كم لبستم ما في شيء نحن عندنا يا جماعة مشكلة في المستشفيات اللي مغمع عليه شهر أو شهرين تلقى الجسم كله مقرح تكفع تنساهل مرض ساعتين ويتقرح لأن الجسم إذا بغض يكون أصفر تشوف بعدها تموت الخلايا تنقل الصديق ثم بعدها ينقلب إلى جروح وقروح يدخل معها حان ثم يكون الكهارات في الدم ويمزل الضغط وخذ يموس طيب هؤلاء ثلاثمائة وثلاثمين لأن الله عز وجل تولىهم اللهم تولنا فيمن تولى. قاموا يسألهم بعض قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما قال الثانيين لا ما دفنا من الرعا عشرين ساعة لبثنا بعض يوم ما في أي فرس ما في شيء تغير كل خلايا والله يا جماعة لا لن أقول لك المتشفى من لغديهم بأنابيج يتغيرون ينتفخوا ولينحث لا أقول أنا وأنت نأكل ما نريد صح ونشرب ما نريد تعالوا قب عني شهر وغيب عن شهر ايش يصير تقول لك ما أنت ويقول نحف طح وهو اللي يختار يبغى لكن إذا تولىك الله عز وجل 329 ما في خلية إلا وتأخذ ما تحتاجها يقوم ما تشي تغير سبحانك ثم يريد الله أن يعطينا إشارة في القرآن نشوف لو لو تولى أمري وأمرك قال الله عز وجل شوفوا لطيفة قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم ها؟ ليه ربكم أعلم قلوب وربطنا على قلوبهم ما يشغل هذا الشيء التوافع شيء ما ندلعني الله أعلم بي سبحانه وتعلم. ربكم أعلم بي ما لديكم طيب تعال شوفوا الآن الإشارة لولد ولد انظر لو أني وكلتهم إلى أنفسهم تبعثوا أحدكم بولي. يلا خذ جرب لو أني خليتك ودو من أنها الربع ملون تصوير نفسك تبعثوا أحدكم بوليقكم هذه المدينة فلينظر أيها أي طعام أزكى أهم شيء يرضى رب العالمين سبحان الله شوف حتى هو جايع يذكر رب العالمين. أبكى طعاماً فليأشكم بريدكم من هذا كل أكلام جميل واللي يتلطف ينتبه الآن اللي رائح خايف واللي يتبرون خايفين شوف الله قادر يجيح عن الخوف ده كله؟ هذا كله المفروض هذا المسيح يتكرر ثلاث مرات في كل يوم واللي يتلطف ولا يشعر النبيكم ما أحدا إنهم إن عليكم يغزموكم أشنع قفلة ما علقوا بعدها لاحظ ما علقوا بعضها يرجو منكم صح قتل شنيع لكن أغوم من الدين صح السبب اللي لبعضها أو يعيدوكم في ملتهم هنا بعد تعليق قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا يعني لو استطاعوا أن يرجعونكم ما يكون أكبر همكم الله عز وجل لن تفلحوا إذا أبدا هل الله عز وجل في قلوبنا بهذه القدرة وبهذا اليقين هل هذه عقيدة عندنا أن الله عز وجل لو أراد أن يختصر لك الدنيا ويقلب لك الأمور لا فعل باللسان والله نعم بالقلوب أحبتي فيها قلوبنا تعي هذا الكلام هل قلوبنا تعي أن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا فكم شر صرفه رب العالمين جل جلاله ونحن نطارد ونقول يا رب عطنا الصح صيد تعالى وانظر إلى إبراهيم عليه السلام فتى لاحظنا فتية وهنا فتى قال الله عز وجل لو قلت لك قبل الآية قرأت قصه إبراهيم جميعا قرأناها لو وزعنا السبيان من أول واحد تظن أنه يحرق في دولة إبراهيم تقول إبراهيم صح لو قلتك آخر واحد تقول قوما سجلها حبيب الغالي طيب هل إبراهيم فعل وجاءوا ولبس مثلا ملابس يستقيم من الحر أو راح يتوسط للناس تكفون أحد يعرف ليش شيء بالنار ولا سامحوني ولا إيشتوا سجل هذه الأجابات الآن ثم بعدين تنقل بالآية أن القوم كلهم حرقوا في نار جهنم الوحيد اللي نجا من النار هو إبراهيم عليه السلام هذه كلها ترى تشترى على قلبك الآن تقول لك ترى إذا أردت أن أنجيك أنجيك طيب لو قلتك اكتب لي في قصة موسى أول واحد توقع أنه يغرق تقول موسى جنين ملقى في تابوت لا في ساسينة ولا شيء ها؟ في البحر والأمواج صدربه يلقي في اليم بالساحل لو نجم منها لا نجم من فرعون يأخذه هو عدو ولي وعدو طيب لو قلت لك آخر واحد يغرق تأخذ في العون وهذه الانهار تجري من تحتي طيب من اللي غرق هذه الامور في قلبك ما تسوي هل وصلت لقلبك هل لا شوف القوة المطلقة أصلا يحرقون النار إبراهيم عليه السلام ليس عندهم ترى فعل قليل أصحاب الكهف كم قعدوا؟ كم عاشوا يعني في الصدق مع الله عز وجل يومين ثلاثة نعم يمكن يومين ثلاثة ثلاثة مئة وستع سبيل ما أحد من تبع ثلاثمئة وتتعثمين ما أحد منهم قام ليه ولا صام نهار يا جماعة قضية قضية صدق أن أجي اليوم عندي بلوتتات وابقى رجو الله ما تسفى الدنيا كلها أن تجعل حاجز بين قلبي وفيه غضش ما يصمعك يا رب العالمين وحرق الشريحة اللي عندي اللي كان فيها كلها تالتة أثلثها كلها أمسح كل ما فيها وحط في الجراس دعوية والله عندي بكت دخاني جماعة نعم الله عز وجل لحركنا لو شاء رغماً عننا مثل اللي عندي في المساعدة يا جماعة رغماً عنه يقول يا رب يا رب أصلي خمسين ثلاث بس أنظر فرسي مرة واحدة مرة واحدة نظر فرسي والباقي نظر فرسي لهم مرة واحدة أرفع كاس بس بس واحد يا وثم تشعر بقلبك أن الله قادر بسهولة عنك إذا أرادني وإياك نبطل شيء نبطل ثم تقول الله لا يجعل هذا لا يكون مؤثر وحاجز بيني وبين رب العالمين متكثرة أختنا هناك عليها عباء ناعمة فاتلة تقوى الله لا ما يسونا الدنيا كلها أن يقفون بيني وبين من بيده بلكوت وكل شيء من بيدي أطل ساعاتي والله ساعاتك مبيد الناس ولا بيدك حتى أنت ولا بيدي أنا والله ساعاتك مبيد رب العالمين وإذا أراد الله أن يسعدك والله يسعدك حتى في عفوك حتى الأرض والله يجعلها عليك روضة من رياض الجنة يقلب لك الدنيا كلها ما يستطور لان يعني هذا الشيء الله عليه السلام ايش سوى عليه السلام فتا قليل لكن كلها أعمال قلوب ما ما عنده اهم شيء عند رب العالمين في بيتهم ينقل لك الله ايش كان يقول برا في الشارع ايش في بيتهم يا ابا لا تعمل الشيء أهم شيء عند رب العالمين طيب لا ارجو منك واحجمني ماليه ساسترث لك ربي يعني ما راح يغير فيني تطردني تطردني ما عليش بس أهم شيء أنا أني أرضي الله عز وجل في كل مكان يشهد لي إن كان أهم شيء عندي الله عز. قل أي شيء أكبر شهادة من كُلنا. ثم بعدين في, ش... في... في... في... في مع الناس برا يقول الله عز وجل وَأَتَبَعَهُمْ أَلَمَنَ على أَلِيُّ عَلَيْكَ وَأَتَبَعَهُمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا لَتَعْبُدُونَ شوف الفخر على مستقرين إذا مع هذا ما حضرت قلوبنا الآيات مستقرين يعتزون الآن يقولون نعبده أصنام فرحانين ونظل لها نظل لها عاكفين بعد بعد نعتكف عندها عشان نرضيها ثم تسمع قلبك يقولك طيب هذا اللي يعبدون أصنام ما سوت لهم شيء أنت أنفاسك اللي تدخل تخرج من فضل من دماغك اللي تجري بفضل من عيونك اللي قاعد تحركها في المصحف من حركه أقدامك أولادك تتنفسون بفضل من تسمع بفضل من ثم ابدأ تحب قلبك كان الله هذا لفرحين. شوف إيش قال الله عليه السلام؟ قالوا نعبد أصناماً فنضلوا آكِفين. قال: هل يسمعونكم الله؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لأنه يعرف الذي يسمع سبحانه وتعالى بالليل والنهار. إن ربي لسَيُعْدُعَى يَقُولُ عنه. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم لأنه يعرف اللي ينفع سبحانه ونفع ونفعني وإياك أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما تعب ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون إنهم عدو لي ما تقول ولا شيء لكن ما دام يخدمون الله عز إنهم عدو لي إلا رب العالمين ماذا فعل لك الله عز وجل الذي خلقني يقول ما في خلية إلا هو الذي خلقها سبحانه الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني حتى أن وإياك والله ما طعمنا لقمة في حياتنا ألا من فضل سبحانه أما أن لو شاء نجعلني وإياك وأبناؤنا نأكل عن طريق الأمر بأنبوب ويجعلون لهم ما يشاءون ولا نختار شيء إلا الذي خلقني, ي... خلقني فهو يهدين الذي هو يطعمني ويسقين هذا هو إيه؟ فوق الأرض طيب إذا مرض وإذا مرزت فهو يشفين وهو الذي يميتني ثم يحين وَهُوَ الَّذِي أَطْمَعُ أَيْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الزِّينَ ايش بقى؟ المنافع كلها من الله والمضار كلها يبهب الله عز وجل والخلق من عنده والعماثة من عنده والبعث من عنده ويملك أمري كله ليش أعبد غيره؟ وليه يكون أحد أهم عندي وفي قلبي من الله سبحانه وتعالى تعالى وانظر لما له وبنياناً ودعلوا في الجعيم وقتلوه حرقوه تهديدات كلها والله إن كان قلبك مع الله عز وجل وتفعل ما يريد وتحب ما يحب وتأمر بما أمر وتنهى عما يناه اقسم بالله لا يغرك ولا يضرك تهديدات منهدد اقتلوه حرقوه عشان نتيجة فأنشاه الله من لو الله وكل إبراهيم النفس كان تعب يطلب هذا ويطلب هذا, هذا وفي النهاية يعرقونا يحتلق قلبه قبل قبل جسمه طيب تعالى وانظر إبراهيم عليه السلام تعالى قليل بس تعالى يتكلم عن الله سبحانه وتعالى أهم شيء عندها الله وكل الأمور يخاف منها الله سبحانه أزالها حتى النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تعالى وانظر إلى آية أعجب الآيات قول الله عز وجل نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله سمعت من يقرأها يوقف هنا ما يرضي يكمل أن الصفا والمروة من شعائر الله يعني يقول مش علاقة هذه في قضية الصبر والبلاءة صح والله الذي لا إله غير وأحبتي لو بحثت القرآن كله عن آية تناسب تكون هنا ما تجد إلا هالآية ولا تجد أنسب من هذه الآية الآية اللي جبهة نتكلم عن بلاء خوف جوع نقص من أموال أنفس ثمرة صح كل هذه الآية جاءت أصلا من قصة الطفا الطفا ومر وننجت من, من قصة بلاء عظيمة ثلاثة جايين أب وأم ولد رضيع بلاء لشيء من الخوف جاءتين في وادي مخيف غير زرع خوف وجوع ونقص من الأموال ناس أموال وأنفس كانوا ثلاثة ورجع إبراهيم من بقى بقى اثنين نقص الأنفس حتى والثمرات بوادي غير زرع ما عدي شيء ومع ذلك بعدها وبشر الصابرين الآن إلى اليوم وأنا وياك نجتهد للروح مكة عشان يبين لنا الله سبحانه وتعالى هذا للصابرين هذه معناء أولئك عليهم صلوات ربهم ورحمة لا اسماعيل ولا خسر مع أنه هو طبق ما يريد الله عز وجل فعل ما يريد الله سبحانه وتركهم وما ماتوا ولا حرق إبراهيم تعالى شخص حلات عجيبة كل التعيدات بده ومع ذلك ينجو ختام من أحد الفضلات ترى كل المقدمة طويلة عريضة اللي بيختم فيها في كلمتين بعد القصة هذه اللي في القرآن بيختم فيها في كلمتين أن القضية ما هي قضية أني أبغى قلبي يصو يصو أقول حبيب الغالي كيف أكثرنا وهذه هي الخاتمة أكثرنا ما الذي يمنعه أنه يمسك الجوال اللي عنده مثلا ويبدأ يبحث أي رسالة ما ترضي الله ما الذي يمنعه واحد عنده قرض ربوي ما الذي يمنعه ما يتخلصه واحد عنده وظيفة في بنك يبوي ايش اللي ما ما يتخلص منها واحد عنده مثلا دش في جميع القنوات اللي تخل وتغضب الله كل قنوات اللي عنده كل القنوات المشفرات تغضب الله ايش اللي ما ما, ما يشيلها تلقى كل هذه اجابته واحدة انه هو يظن ان لو فقد هذه ما يعوض صح لو فقدها بينقص نعم لو فقدتها لأجل اي واحد تنقص لو فقدتها لأجل الله تزيد كيف تصفى واحدة في القرآن ثم أقول الحلم كيف يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارس ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب آية ذكرنا بتدبر ثم بعدها قال شرع في قصة القصة هذه والله أعلم أحبتي أنا وإياكم حاصلها لكن تعالوا أحبتي نعيشها شوي ووهدنا لداود سليمان خلنا نعالج على اللي تعبت تظن أنه خير فيما تدفهد فيه بعقولها واما ثم بنا عليها علينا الشياطين لداود سليمان نعم العبد نعم العبد انه أواب. نسمعها نقول سبحان الله الله يقوان عبد مخلوق ضعيف المخلوقات أنه نعم اللهم اجعلنا عندك بهذه المنزله ثم تقول كيف؟ قال إنه أواب أنا أكثر؟ إيه تقدر الآن تقدر طيب كلنا نقول إذا أبننا نستغفر إحنا أوابين كلنا تعالوا وانظر مشهد من مشاهد حياته أعطاك الله بس مشهد من مشاهد حياته نقولها إن شاء الله بعد الأذان وهذا الأمر والله يمتعني وإياكم جميعا من اليوم alla jo on بالله موصول والصلاة والسلام على رسول أحبة الفضلاء بإذن الله عز وجل انتهمنا هذا الكلام وهو كلام رب العالمين أطول الذي يعلم من خلقه هو لطيف الخبير سبحانه فيقول <تصفيق> نعما لابد إنه أواب مشهد للحياة إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياز وأن تقرأ لا تمر عليك المفردات لماذا الطافنات وما معنى الطافنات لماذا الجياز وما معنى الجياز الطافنات الخيول الصوافن التي تعرفها لو ألا بعد خمس كيلو ما مجر عين السوطن ما يحتاج تقترب وتنظر لعينها او غرتها او رقبتها لا مجرد ان توصل نظرة جسمها تعرف هي صوافن او لا خلقها الله عز وجل بنظام عضلي عصبي يقف على ثلاث قوائم الرابع من ذنب نستعد وتنطلق في أي لحظة يعني شكلها الواقف جميل ويسرق للعذاب طيب اللي مسرع منها واللي يركض اللي ما هو بواقف جواز سريع فتصوير المشهد انه يصل بالألباب أطمن ما تعالى التنظر للواقف ولا اللي ليسرع بالعشي الصافينات الجياد لكن للأسف القلب حي للأسف اللهم أحيي قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا القلب حي فأتف هذا المشهد وأثر فيه لو كان عادي ما هو حي ما سأشرف على القضير ولا عادي ولا تحرك شيء قال الله عز وجل إذ عرض عليه من عشي الصافنات الجياء فقال قلب حي والله ما قال أنه عقب ما صار هذا حي اللهم احي قلوبنا فقال إني أحببت حب الخير ليس لا نلتغف لأنفسنا أحبك ليس دائما نقول إني, إني بدا ما نقول الناس الناس الناس عنده عنده هذا فيه هذا فيه ألتفت النفسي فيه وألتفت النفس بلاوي أمسك عليك لسانك ولا وليسعك بلتكوبك على, على خطيتك أذبحنا خطأ الناس لا لا لن نحاسب عنه أصلح نفسك تلقى الأمور سهلة تصحيح إصلاح إني أحبت حبا خير يا ربي صفقات عنده القضية قضية صفقات قضية ذكر رب العالمين وعلاقتي مع رب العالمين ثم جاءت الخير في هاللحظة حتى توارت الحجار وأنا خسران الصفقة خسران الصفقة طيب عادي صل صلاة ونقاعها طالع صل ايه نعم والله عادي حليبي صل لكن والله ما نصير نعم عند الله عز وجل التي ان توارث بالحجاب يقول غابت الشمس ما صليت العصر عشان جاء يطالع الخيول طيب عادي صلا لا تعال شوف اللي سواها وسوها اليوم وشوف إيش يعطيك رب العالمين وسويها اليوم وشوف إيش يعطينا رب العالمين لن أقول لك مجردة تكفيش أن الله اللي قالها إن الله لا يخلف الوعد ولا تحتفظ أن الله مخلف وعد يوم الصلح غدوا بعد الامر محذري في قلبها ردوا عليه، فردوها عليه، وخارج الصواف الجياد بشرعتها وشكلها اللي يسلب الألغاب بططيطا منحا بالسوق والأعناق دم يضرب بالسيف في السوق والأعناق ليه السوق وليه الأعناق الخيل أجمل شيء في فيها قدمها وعنقها ساقها وعنقها خيل ما عنده شاق ما وما عندها عنق بدأ يضرب مواطن الحسن فيها الله يريد أن نشعر نوايات ونستشعر انظر لي في قلبها الحي هذا يريد أن هذا اللي أشغلتني عنك يا رب العالمين أضرب مواطن الحسن فيها أحسن فيها الساق سأضربها وأحسن فيها الخيل حتى يا ربي أعلم أنه أنت أهم شيء عندي يا رب. طيب ما الذي حصل تعال سواء عندك أمر يغضب الله انتعى تخلص منه بعدها بتصير عندك فترة بلاء نفس ترتيب الآيات ولقد فتم ناسه الإيمان بيصور عندك فترة شوفه صادق ولك أنا. فترة الناس تقول لك يا أخي ما كان نداعي تسوي كذا. الأمر أسهم من كذا. صح؟ مثل ما قالوا سليمان الآن أنت قطعت وسائل المواصلات عندك من يوديك وتدأ الملامات وين بتغير وطيب كيف الآن تنقل هذه اللي كانت توديك لأروبك توديك لسفرياتك الآن ما عند عندك وثيرة مواصلات أنت خسران والله لو سواها لغير الله هو خسران هذه الفترة نجح فيها سليمان تغيير منك صبر على بلاء قليل هذا يحصل الناس ثم بعدها ما زال ثابت. قال رب غصلي رسلي... ثابت. تغيير ممكن؟ صبر على بلاء. قال رب لي رسلي... هنا أطلب اللي تبغاه. أطلب اللي تبغاه. إني تبغى في حياتك تسجل في مليون ورقة كل يا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألة فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملخ شيء ليش قلت عشان تعرف أن لم يعجز شيء أطلب اللي تبغاه قال ربي غفر لي شوف البطل فن تعامل مع الله عز وجل في ناس عنده فن التعامل مع الزوج والزوجة في ناس عنده فن التعامل مع الله يعرف كيف يقول الله سبحانه وتعالى قال ربي اغفري ماذا بعد؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يا ربي عدلت وأثبت أنك أعظم أحد عندي وتخلص من كل ما أريده لأجلس هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أول حرف بعدها وشو أول حرف أول حرف ف ماذا معنى ف تعقيب السرعة لما يقول دخل محمد فخالز وراء بعض لما يقول دخل محمد ثم بينهم متافة محمد وخالز مع بعض قال الله فتخرنا له الريح لا نقرأ أحبتي تدفون لا نقرأ خلنا نوده فتخرنا له الريح ايش دخل الريح ايش دخل الريح مسيلة مواصلات لكن مختلفة ربط على كل من يظن انه قطع مسكين خطران نحن المساكين يقول الله أول كنا نحملها على الارض تعاسف التعويض عند الله ارجوه كانت تعمل الخيول تحتاج سرج صح ترج تحتاج لجام تحتاج علف تحتاج اسطبل تحتاج ما المسائل اللي بتفها في ما ماخذ بهم تموت عليهم في الطريق تحتاج علاج تحتاج تحتاج تحتاج كلها مبالغ وتعب وجهد صح يقول الله كنا نحمل كان هذا وراك. لما غيرتها من أجلنا ما عاد نحملك على الأرض نحملك في السماء فسخرنا له الريح تجري شوف الخطائق الآن وكل ما تميزت أنا وياك مع الله كل ما ترست أكثر من كرات كل ما بدأت تفعل أكثر من طاعات كل ما صار وضعك عند الله مختلف اللهم يا رب اجعلنا أسبق خلقك إليك يا رب العالم قال فسخرنا له الريح تجري بأمر من؟ بأمر كل الناس زي الخيل، الخيل أي واحد يركبها يأمرها تمشي صح؟ الآن لا، تجري بأمره هو عشان يعرفون الناس من الكسبان، تجري بأمره رخاءً لا مطبات مثل الخيل ولا تتعثر في حط حجر ولا تسقط صاحبة فوق جبل ها؟ رخاء حيث أصحابه هو مو حيث أصحاب الناس الآن بدأ يختص. والله إني أكثرنا وإياك اليوم مخاءا حيث أصاب هذا وين هذا في السماء شبقى بقى في الأرض صح قال والشياطين كل بنا أطلب اللي تبغى قبل الرحلات والمواصلات انتهت عندك باقي إلي جلست أنت الآن سيد كم سرعة, الخي... كم سرعة الريح ترى كل هذه جماعة الانتاجية والسرعة والتعويض كل هذا في القرآن كم سرعة الريح غدوها شهر اللي كانت تأخذ الخير في شهر رايح وشهر جان شهرين هاي تأخذه في نص يوم غدو ورواح فقط تعرف شفنا الكلام ده يعني أول كان يحتاجه طالع نحسر الجلبة على عياله شوف الله إذا أبغى يزيح عنك الهموم يزيحها اللهم فرد شمل المهمومين ونفس كرب المكروبين وقذ الدعنة عن المدينين كان إذا بغي يطلع يحتاج ودع عياله ويحبونهم ويشوفهم شهرين بعد شهرين يمكن ينحقوا لما ينحق طح؟ ما ذي تطلعات وجوالات شوف الله إذا بغي يخلي حياتك فلنحيه لنفع حياتك طيبة بدل ما يروح ويتأقد ويأيد أسعب العياله ويضيق صدر عليهم وهم يجذورهم ما يجي عنهم ماتوا مرضوا قال تروح وترجعنا نسي اليوم كم الأنتاجية زادت؟ لو كان الروح كلها غدوها وتواح في يوم كان زاد الإنتاجية عند ستين يوم كان زاد الإنتاجية عند ثلاثين يوم صح ثلاثين ضعف لكن في نص يوم صارت في الإنتاجية زيادة مية وعشرين ضعف تبغى إنتاجية من كان يريد الدنيا ثواب الدنيا فعند الله ايش ثواب الدنيا والآخرة كلها عند الله تأخذها خذها هنا إنتاجية وخذ في الدنيا والآخرة فإيش يا ما عند الغدوة شهر ورواح شهر تروي ترجع لا نفسي تتعب ولا جسد يتعب إذا ما أراد الله أني تظن أنا وإياكم اللهم لا تجعلنا لمن دلوقتي. تركتهم يا ربي لأنفسهم قال الآن ما عد بقى لعندك والشياطين كله بنا يبلون له كله يتبغى الحالة في السماء هذا في الأرض ما بقى؟ بيقعان البحار وكل غواص ينبغى صولها البحر زجاج ومرض من قوارير لما انتهت الآيات وانتقر شكال قال وآخرين مقارنة في أصفات اللي تكلمل بعدنا ما أجملها هذه الجوضة كده هذا عطاؤنا يقول كذا نعطي وإنت عندك أشياء كثيرة تبغى لها تغيير وعندي أشياء كثيرة تبغى تعطى تعال اليوم غيري عبادتك قطير والله ينفعك أحد تسوين كثير وتخسرين وما تسوين لها قليل قلوب العباد بيد رب العالمين سبحانه أرضه يغب العبادة قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب كل اختبارات صغيرة يا جماعة أفعال الشيخ ما يمين هل اختبار وصيد ابراهيم عليه السلام اختبار وصيد قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفة وحسن معاب يقول هذا اللي عندكم باقي اللي عندنا وإن له عندنا لزلفة وحسن معاب أحبتي عندي وعندك أشياء كثيرة غير تغيير تعالنا أبدأ من اليوم اترك، أصبر وأثبت لله عز وجل أنك والله لا تريد إلا وجه الثالث أدعو بما تشاء استغفر ودعو بما تشاء بما تشاء والله لن يعطيك أحد أكثر من الله عز وجل ولن يكرمك أحد مثل الله ولن يذيقك السعادة من قلبك ولا يملكها أصلا إلا الله عز وجل فتعاون نطلبها من عند سبحانه وتعالى إذا استقرت هذه القضية في قلوبنا يصير عندنا قضية اسمها من أعطى لله ومن منع لله ومن أحب لله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان هنا يصير علاقات بالطافة مع الناس لأن أهم شيء عندك رب العالمين فتقرب من الله عز وجل وتؤخر من أخر الله سبحانه وتعالى لا تجيب قوم من يؤمن بالله يوادون من حاد الله ورسوله قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه مجرد ما تسمع الآية أنت مستعد تطبق اللي بعدها قال أدلة على المؤمنين سهلة والله ليس سهلة لأجل هذا كره الله قبل الجهاز. قال أذل على المؤمنين لأن قلبه الآن طال سعى مع الناس ما هو عشان فلان غلط عليه ولا أعطاني ولا منعني فلان إذا ابتسمت وجهه إذا تصوت عليهم دعوني بيار ذا رب العالمين ولا لا؟ تتصارع واحد يعني. متحلم عليه لكن يقول والله العظيم أني أنا ما أريد ولا في قلبي عليك شيء والله أني أرجو ما عند الله سبحانه وتعالى أني مسامحك وأن كنت عزك سامحني والله لا لأجبه ولا والله يرجو مني شيء لكن يبغى الله يراه لمكالب ويسمعها سبحانه عشان يرفع عندها الدرجات قال أدلة على المؤمنين هو وهو دليل دائما لكن عنده هو عبه في قلبه لكن عرف وين, وين يحورها في ناس دليل على الكافرين لكن عزيزي على المؤمنين تعاسف على أخوانا على أحد ما عزي كلمة ولا عز صح قل تعالنا نخفل في الكلمة الأخيرة. كيف على أخذك بأمي أمك وأبوي وأبوك والله لم يلين قلبك ولن يصفوا قلبك إذا تعامل أمي أمي وإن عامل مثل ما نعامل أي واحد الشارع إن أحسن وأحسن وإن أثاء وأثاء الله يقول واخفض لهما قل فكرت الآية جناح ذل من الرحمة هذه المشاعر الله سبحانه وتعالى حتى لم يكتبها له جل جلاله. التعامل لا ما تلقى أحد في الدنيا ولا في الآخرة ولا في السماوات ولا في الأراضين الله أمرك أن تكون تجمع هالمشاعر السنتين وانت تلوح لهم وانا تدخل عليكم تكتر واختب جناحة ذل بطلق صوتك نزلها وكل شيء نزله رأسك تأطى كيف يصير ذل ورحمة لعب. ما تصير ترى أنا أنت تذلي من لمن هو أقوى من صح وترحل من هو أقل منك ما تجد في غبار. حتى مع الله عز وجل جل جلاله نحن نذل لكن ما نرحمه تعالى ربي جل جلاله علوا كبيرا وهو أرحم الرحيم لكن ما جمع هالمشاعر سنتين في قلبك كنت داخل تتكلمه إلا لأمك وابك قال واخذر لهما جناح جلال من الرحلة قبل قدمه لك الشرف ليعشانك بعد كل هالمشاعر وهالضعف وهالمسكنة وأنت تتكلم معهم حتى لو قالوا لك اشرك بالله أبغى الضمد عند الله لما تحسب لين دولك لأنك بدأت تسوي العمل لأجل من؟ لأجل الله سبحانه وتعالى لأن الله وصاني عليكم والله لأذن لكم بعد كل هذا المشاعر يبقى أنك ما وصيت حقوقهم وقل ربي ارحمهما انطالع قل يا رب ارحمهما كما ربي يعني باقي ما بعد وصيت حقهم ما تعرفها ولا أعرفها هذه رب يرحمهما كما ربيان طغيرا ما نعرفها كم مرة صاحة حول كم مرة تقطع تجوهم علينا وعليك ما ندري لكن نظرهم أحياء وأموات تعاشف قلبك وقلبك تشير فيهم لكن لو سويت كل العبادة وما قربت اللي قربها الله ولا ونبعث اللي بعدها الله لن تحس صفاء قلبك لأجل هذا حبيب الغالي تعالى وانظر لما جاءت لاية على وبرض الله أن ألا تحبون أن يغفر الله لكم نسي حضوضة واللي ساب بنتها عليها رضي الله عنها ورضاه عائشة أم المؤمنين نسي كل هذه الأمور قال بل أنا أحب أن يغفر الله لنا شوف هم خلاص اشقل جلث ما يسرأ والله ما أضع رأسي وفي قلبي على على مسلم مو على أي تحت لا أعصد على أي تحت لكن مسلم والله عشرة مسلم أنا أذل على المؤمنين أعز على الكافرين حبيبي الغالي دعونا نبدأ من هذه اللحظة لنا ولأنفسنا ونحن والله لنفسب الأول والأخي إذا تعاملنا مع الله عز رجل إنشي عندك الآن السيارة أنسى بينك برب العالمين غيرها أختي عبادتك الآن غيريها أختي أشرط عندك الآن في البيت وحرعيها وقرب إيش سوي لك رضي عليه ولا بد أن يكون عندنا يقين بالله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى من وجه الذي أشرقته الظلمات صلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يوفقنا وإياكم لهداه وأن يجعل عملنا وإياكم في رضاه اللهم كما شرفتني بوعية أحبة في هؤلاء فوق هذا الفرش اللهم شرفتني بوعيتهم يا ربي أخرى تحت العرش اللهم من بيده ملكوت كل شيء إنك تعلم ما في صدور أحبتي هؤلاء وأخواتي هناك من أمنيات وما في صدري اللهم لا يعلمها إلا أنت يا رب الأرض والسماوات اللهم لا مع هذه الأبواب وفي صدري واحد منا أمنية هي لك رضا وله فيها صلاح إنك تبت قضاءها قبل أن يقوم مقامه هذا إن ذلك عليك يسير وإنك بالإجابة قدير يا الجلال والإكرار اللهم لا لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسحورا إلا فكفت عنه سحرا ولا مسحورا إلا فكفت عنه سحرا ولا مسحورا إلا قطعت يا رب سحرا اللهم ولا معيونا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا من هديت بفضلك وكرمك إلا فبتته وذبته هدى وتقى حتى يلقات اللهم مرضانا ومرضا المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم أبرم لأمتنا أما وشي Κعز فيه أهل طاعتك ولمعطيتك اللهم يا ربي أنصر إقوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم وقم نصر الدين واخذ من خلال الدين اللهم أصلح لا تأمون المسلمين واخذ بنواطيهم إلى البرج والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم يا ربي إني عالز في نهاية هذا المقام أن أوفي عبادك هؤلاء شكرا ولا أشكر يا ربي قبلك أحد اللهم يا ربي فأنت أعلم بما يرضيهم وما يسعدهم اللهم بارك في لهم أمنية لك رضا ولهم فيها صلاح إلا قضيتها لهم يا ربي في هذه الساعة. فإن أردتم وأذن وقتكم أن أخذ هذا السؤال أي الأخ من ألمانيا يقول أشهد أنني أحبك أحبكم الله الذي حسن في يقول أنا شاب أدرس في ألمانيا الطب البشري ما هي نصيحتك لي كي أوفق بين دراسة دينوية وعلم الشرعي أقول خلاص هذا الكلام وكل طلب نطلبه ونرجوه آيةين ومقطع في القرآن المقطع الأولى الأول والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سببنا جرد تبغى الله يرضى عنك ابحث طيب كيف كيف يهديني كيف المجاهدة هذه يقول الله ولو أنهم فعلوا ما قال قرأوا ولا سمعوا تخيل قرأ كل يوم يقرأها اليوم يبدأ يبدأ صح قال الله فعلوا قرأ كل من يغض من أبطارهم ده ده عنده هدف أن يرتقي في عين الله عز وجل كل مرة لو أخطأ يعيد مرة ثانية ما ما بعد ما عايي طالع قال ولو أنهم فعلوا ما يواضون به إيش كان لكان خيرا لهم ما قال خيرا له سبحانه هو غني لكان خيرا لهم شفعت وأشد تثبيتا بعد وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ خراطا مستقيمة طيب مات ومن يطي ما قال يحب الله حب جامد ورس ورسول ما قال يحبه بس عيد المولد نبوي شيء ما شرع الله ولا شرع نبيع السلام لا قال ومن يطي الله قالوا نفعل ما قالوا ما نفعل قال الله, الله قال الله سبحانه قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن لا ندخل كلمة قالوا بين الله سبحانه وتعالى ورسوله وهذا لابد تنبيعا في صحيح مسلم جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فخطب وقال ما من, من يطع الله ورسوله فقد عشد ومن يعصيهما فقد غوى فمع رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال بئس الخطيب أد ما أخطى لا أخطأ قال ومن يعصهما قال أجعل سنين تجعلني مع رب العالمين في كلمة واحدة قال قل من يعص الله ورسوله اليوم تدخل لي مع في كلمة بكرة تدخل لي مع في عبادة قال لحضر ومن يص الله ورسولا فأولئك من الذين آمنوا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذه المجاهدة كلها ذلك الفضل من الله سبحانه اللهم تفضع عينا في ختام هذا المقام بقبول أعمالنا وأن تقر أعينا بصلاح نياتنا يا رب العالمين أحبتي والله والله والله لا أحد يساوي الله عز وجل وإذن سويكم رب العالمين ولا أحد سيعطينا أكثر رب العالمين تعالوا نفهم الحياة صح من اليوم أتأل الله جل جلاله أن لا يجعل خيرا يرضيه إلا جعلني وإياكم أسبق خلقه إليه وأن لا يترك ذنبا يبغضه سبحانه إلا وأبعد بيننا وبعد أذبينا وبينه كما ذاعد من المشرق والمغرب اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة اللهم احفظنا بالصالحين آسف أحبك على عطالة لكن والله لا أسألكم عليه أجر ولا أسألكم عليه مالا حب لله سبحانه وتعالى ثم للرسول عليه الصلاة والسلام ثم لهذا الدين ثم لكم والنقائبين على هذا اللقاء ومن قدم هذا اللقاء ولكل من حضر ولكل من سمع اللهم يا ربي وفقنا وإياهم واجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة وأصلي وأسلم على أشرف من أتقى خدمه والطرائي. كان من فوائد ولو في حظ من الله جل جلاله وإن كان من خطأ فأنا ل له أهل والشيطان وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على أشرف مخلوق وتأخذ من الله خير